يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به حيث يقرا عليهم شيئا فشيئا بقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا هذا ايضا من الكوائل أنه إذا نزل مفرقا ثورا والعمل به لكن لو نزل جنة واحده يصعب، هو العمل به لانه يلزم من نزول جمله واحدة أن تثبت جميع افعال الشريعه جمله واحده ولا في صعوبه فينزل مفرقا لاجل ان يتروض الناس على العمل به فيتلقونه شيئا فشيئا ثالثا تنشيط الهمم قبوله هذا ربما يفيد من يحفظ القرآن يعني من يريد أن يحفظ القران ظهر قلب نقول الأفضل أن لا تقرأه جملة واحدة بل تفرقه مثلا تقرأ خمسة أسطر حتى تحفظها ثم خمسة أخرى ثم خمسة أخرى فإذا أفلمت جملا صالح للاعاده للإعادة كلها كلها ثالثا تنشيط الهمم من ما نزل من القرآن، تنشيط لهم من ما نزل من القرآن وتنفيذه حيث يتشوق الناس إلى هاف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها، كما في آيات الإفك واللعان، كما في آيات الإفك واللعان. هذا أيضاً تنشيط الهمم لقبول ما نزل. لأنه إذا تأخر النزول صار الناس يتشوفون، وينتظرون نزول النزول الآية بفارق الصبر لا سيما عند اجتياز الحاجة مثل آية اليام كما في آية اليام والكتف وكذلك آية الظهار وغيرها من ما هو معروف، ولا شك أن هذا أن هذه فائدة عظيمة. لأنه إذا نزل القرآن والناس في شدة اشتياق اليه صار هذا أدعى لقبوله والعمل به والوراحة به رابعا التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وأليهوه وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه, بالمنع منه من باتا فنزل في شأنه أولا قوله تعالى يسالونك عن الخمي والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعهما فكان في هذه الايه تهيئه فكان في هذه الآية للنفوس لقبول تحريمه حيث حيث حيث ان العقل يقتضي الا يما ألا يمارس شيئا اثمه أكبر من نفعه ثم حتى يكون إضافة الى الى جمله حيث اي حيث ثم نزل ثم نزل ثانيا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الاوقات وهي اوقات الصلوات ثم نزل ثالثا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون لعلكم تبنحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العذاوة والبغضاء بالخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروه فإن توليتم فأعلموا, فأعلموا, أن فاعلموا أن ما على رسوله همزة فاعلموا أنما على فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين فكان فيها فكان في فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعاً باتاً في جميع الأوقات بعد أن هيأت النفوس ثم مرن فعل المنع منه في بعض الأوقات هذا ايضا من فوائد نزول القران فقد درسنا بالتفصيل واظهر الميزان على ذلك الخمر ومن ذلك ايضا الصروات ومن ذلك في الصيام فالصلوات اول ما وفرت الصلوات كم ركعتين ثم زيد في صات الحوار ومن المعلوم ان ركعتين اخف من الأرض كذلك أيضا في الصيام اول ما نزل فرضه ان الإنسان مخير ان شاء صام وان شاء اطعم والصيام افضل ثم بعد ذلك تعلنا الصيام لأنه إذا قيل الانسان ان شئت صم وان شئت فاخطر والصوم افضل تهيأت نفسه لايش للصيام وصار ايجابه بعد ان تهيأت النفس من ابلغ الحكمه المثال الذي معنا الان هو الخمر فاول لاهميه الموضوع نبحث ما هو الخمر الخمر كل ما غطى العقل على وجه اللذه والطرف هذا الخمر كل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب ولهذا قيل خمر من الخمار الذي تغطي به المرأة ورأسها فهو اي خمر يغطي العقل على وجه اللذة والطرب لأن تغطية العقل قد تكون لذلك وقد تكون لغير هذا ربما يدوخ الإنسان من شيء من شربه أو شمه أو ماش بذلك فهل هذا, هل هذا سكر؟ لا لأنه لا يقرأ ولا يتلذذ بخلاف الخمر. الميسر نعم الميسر هو القمار وهو المغالبة المغالبة على عوض وما اشبهها من المعاملات وضابطها كل معاملة يكون الإنسان فيها إما غانما وإما غارما فهي ميسر وسميت ميسرا ليصلي الربح فيها لأن الانسان في العفل في قمارنا الصلاة العافية ربما يربح في ليلة واحد ملاينا ملايين طيب يقول التدرج فيه أولا أنزل الله في هذه الآية ويقول تعالى يسألونك عن الخمد والميسس قل فيهما اسم كبير ومنافع الناس واثمهما أكبر من نفعهما اسم كبير هذا بالكيفية منافع للناس بالكمية لأن المنافع جمع منفعه هو يصير منتال الجموع فتكون منافع كثيرة لكن الأسم أكبر من النهر اسمهما أكبر من النقيل يعني أشد من من النهر وانظر إلى قول المنافع وقوله نفع حيث اجمع في الاول وافرد في الثاني لأن الثاني مصدر والمصدر يكون مفردا دائما ولهذا قال ابن مالك ونعكم بمصدر كثيره فالتزموا الافراد والتذكير وايضا هذه المنافع كلها لو اجتمعت فهي نفق واحد وإن ظن الظان أنها منافع كثيرة فهي نفع واحد لأن نفعه يعود على مسائل دنيوية فقط هذه الآية إذا قراها العاقل هل يقدم على شرب الخمر؟ يا جماعة لا لماذا؟ لأن العاقل لا يقدم على شيء اكبر أكبر منه فتتهيأ النفوس الان للمنع طيب يقول ثم نزل ثانيا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقول تمام الصلاه خمسه اوقات معينه لا بد ان تصلي في هذه الاوقات فاذا قال لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى امتنع الناس عن شرب المسكر في كم وقت خمسه اوقات لأنهم إذا سفعوا وجاءوا وقت الصلاة ينهى عن الصلاة فسوف يمتنعون إذن امتنعوا الآن أمروا أو, أو نهوا أن يقلبوا الصلاة وهم سكارى في أوقات خمسة وهذا لا شك أنه تمرين للنفوس على الترك ثم نزل ثانيا ثالثا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر الى آخر فصدر الله هذه الايه بهذا النداء للتنبيه على اهميه ما سيؤثر بعد ثم وجه النداء الى من الى الذين آمن الذين يقتضي ايمانهم الامتثال والطاعه لعمل الله عز وجل ولهذا يكرى المسعود رضي الله عنه أنه قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعت فاما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه ثم ذكر عز وجل العلة قبل الحكم العلة قبل الحكم لأن ذكر العلة قبل الحكم يجعل النفس تقبل الحكم عن اقتناع وعقل فقال انما الخمر والميسر والانصار والازلام رجس من عمل الشيطان هذه العله يترتب عليها ايش فاجتنبوا, فاجتنبوا. ثم ذكر الثمره في اجتنابه فقال لعلكم تفلحون الى اخره انما الخمر كنا الخمر مغض العقل إيش؟ على وجه اللذة والطرق الميسر هو القمار وهي كل معاملة يكون فيها الإنسان إما غانما وإما غاربا الأنصار هي الأوثان هي الأوثان جم نصر كأسباب جم سبب رجس من عمل الشيطان رجس بمعنى نجس والنجس ينقسم الى قسمين نجس النجاسه الحسيه كما في حديث ابي طلحه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان ينادي ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهليه فانها رجس هذا نجاسة حسية ومعنوية حسية وكما في حديث بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى حاجته فأتاه عبد الله بن مسعود بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها رجس أو قال بكس هذه نجاسة حسية أما النجاسة المعنوية فمثل قول الله تعالى فاجتنبوا الرز من الأوثان واجتنبوا قول الزور. اجتنبوا الرز من الأوثان هذه نجاسة حسية او معنوية معنوية لأن الأوثان حجر أو شجر أو ما أشكى ذلك من الأشياء الطاهرة ومثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من يشركون نجس أي نجاسة